لا اله الا الله القرءان بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجنت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 الله عزيز حكيم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 ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلات ولهم الأدبار متحيزا إلى فئة فقد با فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنظرون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 ياكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون وتقوى فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن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 الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم ثم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان عند الله عنده أجر عظيم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 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قادو قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من فأمطر, فأمطر علينا حِجَارَةً من السماء أَوْ ائتنا بعذاب أَلِيمٍ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أَلَّا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء المتقون ولكن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 تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليبيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا في ويجعله في جهنم أولاد انهم الخاسرون قل للذين كفروا ان تهو يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير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 انزلنا على عبدنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بال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 سميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَأَطِيعُوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئا النَّاسِ وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وان الله ليس بظلام للعبيد كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا, كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غير النعمه انعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدئ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا غادمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 oh, oh, oh.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 ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال وإنكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم هم قوم لا يفقهون خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا من ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خيرا إيه علم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا ما أخذ منكم ويوفر لكم والله غفور رحيم وإيه يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا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 وَجَاهَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أَدَاءُك أولئك, أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حقا